119. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا 110. وإني خفت الموالي من برائي فكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك بليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا اننا نبشرك بهلام نسله يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي ان يكن لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو عليهن وقَد خَلَقْتُك مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْءٌ قَالَ رَبِّ جَعَلْنِي آيَةً قَالَ آيَتُك أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالِ سَوِيَةٍ فخرج على قومه من المحراب فأبحى إليهم أن سبحوا أَنْ سبحوا بكرة وعشية.